يا أيها المدثر قم فأذر وربك فكبر وفيابك فطهر والرزف فهجر ولا تمنون تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيذا وجعلت له ما لم أمد وبنى شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدك لا إنه كان لآياتنا عنيدا سرهم